ya reeta kamriya ramadan ya reet el waqt ma كتير وجاي ندمان نصهر لوحدي ما يكفي يا ريت كان مر رمضان يا الوقت ما يعديش معاك كتير وجاي ندمان وشهر الوحد ومي كافي أنا اللي غرقت في الدنيا ونفس النفس جوايا ولكني في روح تانيا بتتعلق فأشايا أنا اللي غرقت في الدنيا ونفس من نفس قوايا ولكني بروح تنيا بتتعلق بأشايا يريتك عمري يا رمضان يريت الوقت ليعاديش بعدت كثير وجاي ندمان وشهر الوحد ما يكافر بقولت اصحى يا نايم عن الدنيا بكون صايم ومع صوت الأدان اختر عن الدنيا بصوم اختر بقولت اصحى يا نايم عن الدنيا بكون صايم ومع صوت نذ الدنيا بصوم اكثر يريدك عمري يا الله يريد الوقت ما يعديش باقي تكثير وجايد ما شهر لوحده ما يكفي وينكر الخير في قلب حصان ويجري لساني في التسبيح وحن الختمة القرآن وللت القادر والترويح ويجري الخير في قلب أحصان ويجري لساني في التسبيح وحن الختمة القرآن وللت القادر والترويح قمر يا رمضان يا ريت الوقت ما يعديش بعدت كتير وجاينا كمان شهر لوحدك في يا ريتك قمر يا رمضان يا ريت الوقت ما يعديش بعدت كتير وجاينا كمان شهر